والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب